ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُنُوهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا وَلَا تؤ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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا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 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب منهم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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفئين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودا آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نِثَاءَ أَوْدًا وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم سركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله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 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا شَهِدُوا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أُذَئِكَ أَحْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقْرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 اورث اليمات عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منه طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإن بِإِذْنِ بإذن أهلهنَّ وآتُهنَّ أجورهنَّ بالمعرُوف مُحصَناتٍ غير مُسافحاتٍ ولا مُتَخذات أخدان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 واللاتي تخافون نسوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجاره ذي القربى والجار الجنب والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون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 وإن كُنتُم مَرْضَاءَ أو على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ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 من الذين آدوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 طاعوت وقد أمروا أي يكفروا به وقد أمروا أي يكفرو به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بِنَيَّةِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بِنَيَّةِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُ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 أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً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 وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تكونوا لمن القوا اليكم السلام لستم مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا انت تغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من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 وكلا وَعَدَ الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن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 تأتَّت طائفةُ الأخرى لم يصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَالْتَأَتَّت طائفةُ الأخرى لم يصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَالْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأؤمن نهم ولا أمرا نهم فلا يبتكون آذان الأعام ولا أمرا نهم فلا يغيرن خلق الله وَمَن يَتَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينٌ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 ليس في أمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجز له من دون الله ولي ولا نصير.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 كتب التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط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 ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 إِيَّاكُن غنياً أَوْ فقيراً فَاللَّهُ أَوَّلَ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى أَن تَعْدِلُ وَإِن تَلُوْأَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَدُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَأْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا فاشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء منهم أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 وذَٰلِكَ بَيْنَ بَيْنِ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا وَمَن يُقْلِلْ لِلَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 عفوا عن سوء، فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين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 أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى در من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فقالوا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم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 طرب ميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدو وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق الغليظة.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 وَاعْتَذِلْ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَائِمِي رِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ والمؤتون الزكاة, وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون لنا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 وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 يا ايها الناس قد جاؤكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فامن الذين امنوا بالله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 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترك وهو يرث باء لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك